وراوجته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ارا أبرها نربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 يوسف أعرض عن هذا واستغفرين لنبك إنك كنت من القاطين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين